من مسجد السيدة حوريا ببنسويف الميكروفون مع زميل اسماعيل دويدار بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكن فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم أيها لخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد السيدة حرية رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة بن سويس وننقل لكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة جمهورية مصر العربية بليالي شهر رمضان الكريم حيث نشارك أهالي هذا البلد الطيب الآمن فرحتهم بهذا الشهر الفضيل. الذي وكأننا بالأمس القريب كنا نستقبله فإذا بموكبه يمضي هنا سميعا إلى اليوم الثالث عشر وها نحن في أوسطه الذي يتجل الله فيه على عباده بالأسران فيا شهر الطيام فبكناك تمهل بالرحيل والانتقام. فلا أدري إذا ما الحول والله وعدت بقابل في خير حالي أتلقاني مع الأحياء حيا أولا تتلقني في اللحد بالي وهذه سنة الدنيا دواما فراق بعد جمع واكتمالي فاللهم يا رب العالمين نسألك أن تغفر جنوبنا وإسرع في أمرنا وثبت أقبامنا وأعنا على قيام نهاره وقيام لوليه واجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وإقالة العسرات وحب المساكين أيها الأخوة رمضان شهر القرآن كلام الله عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم من للنجم حكيم خبير نسأل الله أن, يشفع أن يشفعه فينا يوم القيامة أيها لقوة المؤمنون يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى من شغله القرآن وذكر عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وسبل كلام الله على سائر الكلام كسبل الله على خلقه ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصفوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم أيها بنا مستمعين العزاء نسترع إلى القرآن الكريم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من مسجد السيدة عرية بمحافظة بن سيف مع قارئنا الليلة القارئ الشيخ تاه النعماني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحیم منهم في شيء me hm mm. Oh. oh, oh. موسیقی <laughs> لا تقذر وضعنا عنك وذرك الذي أنقض ظهرك ووفعنا لك ذكرك وَإِنَّمَا اللَّهُ يُسْرِهُ خلق الإنسان في أحسن التقويم، ثم رضى الله. فلساكلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فليس الله بأحكم الحاكمين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 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم وبعد أيها مخوة المؤمنون فقد تلا علينا القارئ الشيخ طاه النعماني ما تيثر له من سور الأمعان والأعراف والدحى والشرح والتين وكان هذا خير استهلال لهذا له الحفل المبارك الذي ننقله لكم من مسجد السيدة حورية رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة بن سور